علمني ربي لدربي عنوان علمني رب القرآن لدربي عنوان حتى بالجنان في يوم في يومين في يوم ملك الرحمن يا ربنا اذي زادت يا بني يا ربنا الله إنه فرد وصمد يا بني شكرت لله أن هداك جو ولد يا بني يا ربنا الله إنه فرد وصمد يا بني شكرت لله أن هداك جو وأنت ولد قلبك المشغوف حبا بالعبادة قد جعلني للإله سلكت دربا أصبح القرآن زماني وقررت وشرحت تسجيلات نوران وفهمت لآي القرآن قالت لي الكلمات تعالى أقبل فإن الله تعالى يغفر لمن أخطأ وتعالى وإشفعوا الهدى تلاه يغفر لمن أخطأ وتعالى وإشفعوا الهدى في في القلب وسكن الإيمان